والغبر الزيل منه و لنا غريب خيام اى الغبر الزيل منه و يا حي دار صابر ودقت وخويا غليت تربعيفتي ونا عرب خي يا الغبر زلمنا او ايه جوابت جوابت بعد روحي على الغبر ايه صوتك تمر جاوبني تشحني إلي والنار بخير يا حيدر صبري ودعت يا حيدر صبري ودعت واخوي على الترب واخوي على الترب عيف والنار بخير والنار بخير ولا ميل لي الزيابجي مغطي الغيل وصاخد صعيد غاليها الغايله يا علي يا علي علي, علي راخد ذلي ابن قد حيله ويتاه حزين ابي البربرات سوي اللياله الناس وانه ويتامل اني زانه ويته ما يتجويها تجاويها المالام الظالم يحنا غاشر توخوي وخويا غلي تروب والنار بخيامنا ويننا يبارك الله على الغبر ظلمنا على الغبر ظلمنا النار اي بعد روحي بعد روحي على الغبر والنار بخيمنا يا حادر صبر ودعت يا حادر صابر ودعت على, على والنار بخيمنا والنهار غريب لي ودموعي وذبيح ويا ومركز صار رجال بي وما قصي الاحزان هاليما <تصفيق> يتام بويله الي ابن اسوان نار جاي القلب نار ام احظ وما غريب احمل كم مصيبه مهضومه وغريبه مهضو بارك الله واحمل كم مصيبه واحمل كم أمصاب العاشر إحملت وخوي وخوي أغلت ربعي والنار بخيامنا والنار على الغبر أزلمنا والنار بخيامنا الله يخضي حوائج كوم والنار على والنار ونا يا حادر صبر والدعته يا حادر صبر واذ وخويا على الدروب والنار في امك ونا عرب شاعر, شاعر الشاب احمد اللامي غريب وليل ودموعي وذفي حوينيان ومركاز صار قلبي وماك صدع الاخزان اليم ميت عام وبو أقام موعد نار تجلب للقلب نيران محظوم هذا ما كم مصيبة محظومة الله يشافي مرضاكم أي واحمل كم مصيبة مصاب الليل غاشي احمل توخيا وخويا وخويا غليت تروب ونعرب والنار خيامنا ونا عرب الغبر على الغبر ونار وينار الغبره الغبره الله يشافي مرضاكم و ما عريض يا واخوي على التروب والنار بخيم فلام وئتام عندي وكم قطعوا بفجوع بيصات المنا حايب كرب لا مسموع هي جيم ينوح ترى هي جيم صباح بين الدروب يا ويل حسان مقطوع ام الا عتقا الله يا دربنا من لعات ثم ع... ما شاء الله بارك الله في ضيعنا دربنا يا الفين الاجل ريت توخوي وخوي يا غلاي تروب والنار بخيامنا والعاري الغبر رجل ما الغبر الزيت ماجور ماجور بارك الله بيك ويلنا الغبر رجل والنار يا حادر صبري وجعت يا حادر صبري واد على الدروب الله يا علا علي بريني شفيت ويليان مذبوح وشفيت راية وقمار عشاط مطروح ورضي غحسية شفت ينازع هو نشك جرح حب الروح مجروح اما ماي المدامع اراويتي المصارع من ماي المدامع اما ان ماي م... بارك الله فيك اراويتي المصارع وبيدي حسياً قلبت واخويه واخويه أغلقت ترم والنار بخي منه هوي بارك الله بك هل غبرز اللي بارك الله بك لا تبرد بعد روحي واسي واسي هوي النار على الغبر جلمنا على الغبر كنا ارخيمنا يا حادر صبر ودعت يا حادر صا واخوي علت رفعت او ان عرفت وعلى دربك يا حدار الصير تديره الرقيم اصوب دمعي ولدام غا ولدام غا لا واحد اجاني وناشدت مني أن أشي صبر أشي أصبر يا غليق اللي صبر لاوين يا حدار تراني ما بزماني يا حدار يا بارك الله بك ما بزماني ليالي الغر بواتا انت واخويا واخويا خلاد شرب عفتي ونا عارف خير الله برز الغاب الله يقضي حوائجكم ويمه بارك الله بك عالغاب والنار بخي مني يا ودعت واخوه يعلدت ربعفته أوي النار بخي مني نادي يتيب دمي وقحلي وفات يسمع يا ريت اللي الله اطال لهم ليش على ستر المخدرات زينب واخواتها يراك بنل حزين ومر على المصرب وشوف خنسين دام يغلي السرم قط او من يطلع صباحنا ايت جارحنا ومن يطلع مين يتوسع جرحنا يتوسع بلا بلا جواب بارك الله يا ريت ما عشت وخويا قل شرو ابغى افتق وانا عارف